ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علمه دو ورحمة دو لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تؤيله يوم يأتي تؤيله يوم يأتي تؤيله يقول الذين نسوا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 مَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالٌ سُقِنَاهُ لِبَلَدٍ سُقِنَاهُ لِبَلَدِ الْمَيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ